لا اله الا الله القرآن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا <تصفيق> يا دم موسى قلنا لا تخفن ما كنتم الأعلى وألقي ما في يمينك تلقى ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا في جذوع من الاخير ولا تعلم ما You know. لَهُ فَإِنَّ لَهُ جَنَّمَا لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قُلْ يَنْتَهِي مُؤْمِنٌ قَدَّمَ الْأَصَالِحَاتِ Do it, do it.